السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي أحبة الكرام في هذا المقطع القصير يسير والذي أتمنى أن تسمعونني فيه إلى الأخير سوف أتكلم عن موضوع مهم خطير سوف أتكلم عن حديث عظيم جدا وكيف لا يكون هذا الحديث عظيما وهو يخص أعمالنا وأقوالنا الصالحة الظاهرة أو الباطنة التي نتعب عليها ونعملها ونقدمها لله جل وعلا صباحا ومساء سرا وجهارا أقول لكم أحبتي فلنتق الله عز وجل ولنحافظ عليها ولا نضيعها ولا نوزعها هنا وهناك ولا نجعلها تأتي يوم القيامه هباء منثورا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ووالله والله انني اتعجب وأستغرب ويتعجب ويستغرب ويحزن معي الكثير والكثير من الغيورين والغيورات على ما يحصل في وسائل الاتصال من تويتر او غيره من سب وشتم وقذف واتهام واتهامات وعداوه واعتداء وغيبه ونميمه وغير ذلك من الالفاظ شيء والله انه يندل له الجبين بل نتعجب ونحزن اكثر واكثر فيما نراه فيما نراه في بعض البلاد الاسلاميه للاسف ومن بعض المسلمين للاسف من تصرفات واعتداء وسفك للدماء واعتداء على الاموال والاعراض والانفس والمحارم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الم يسمعوا بهذا الحديث ألم يحفظوه ألم يقرؤوه ألم يمر عليهم إن لم يمر عليهم فالآن يمر عليهم فأرجو أن يمر على قلوب تسمع وضمائر حية تعي هذا الحديث وتفهمه ثم تتوب وتعمل به حتى تغادر هذه الحياة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه واله وسلم اتدرون ما المفلس اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المفلس من امتي المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاته وصيامه وزكاته يعني أعمال صالحة كثيرة من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا اخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار قال الشيخ الالباني رحمه الله الحديث صحيح الله المستعان اعمالكم اعمالكم احبتي اقوالكم اقوالكم اخواني واخواتي لنتق الله عز وجل احبتي الكرام نعم لنراقب الله سبحانه وتعالى في اعمالنا وفي اقوالنا ولا نزل أو نتهور في كلمة أو قول أو فعل أو كتابة نحسبها في نظرنا بسيطة أو يسيره أو هينه وهي عند الله سبحانه وتعالى إثم وذنب وعظيم كما قال الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فلا نضيع أعمالنا وأقوالنا الصالحة ولنحافظ عليها فنحن والله نستطيع نعم نستطيع بالتوبه النصوح والاستغفار والرجوع إلى الله ومحاسبة النفس قبل كل كلمة وقبل كل كتابة وقبل كل قول أو فعل نحاسب أنفسنا نفكر نتق الله نراقبه لا نجعل الشيطان يسيطر علينا ولا نضيع أعمالا وأقوالا تعبنا في جمعها وعملناها من أجل الله وقدمناها لله ثم نوزعها على فلان وفلانة ونضيعها من هنا وهناك ثم تكون يوم القيامة حسرة علينا أو تكون هباء منثورا أو تذهب لفلان وفلان أو يأتينا من ذنوب فلان وفلان ما يهلكنا ويوقعنا في الغضب أو يوقعنا في العذاب أو يوقعنا في النار والله المستعان أسأل الله ان يردنا وإياكم إليه ردا جميلة وأن يجعلنا وإياكم ممن يحافظون على أعمالهم وأقوالهم الصالحة ولا يضيعونها أسأل الله أن وإياكم من نزغات الشياطين وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم آمين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين